ذلك بانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا ابشر يهد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 والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب